بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالنكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجموا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأن طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم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 أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ وَهَابْ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاللَّيْوُ تَأْوُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومُونَ مِنَ الْأَحْزَابِ كلبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كلب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء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 سخرنا الجبال معه نسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم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 ولي نعجة واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر رافعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وليتذكر آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ وهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي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 فسخرنا له الريح تجري بأمره مخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الشيطان بنصب وعناب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِّالْيَمِينِ وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّ Wَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذلكفر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 وعندهم قاصرات الطرف أتواب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب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 لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتم لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا نذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار السماوات والأرض وما بينهما العزيز ومغفر قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بينهم الأعلى بينهم انا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 قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين